نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله عز وجل النصير النصير هذا الاسم ورد مطلقا مرادا به العالمية ودالا على كمال الوصفية النصير صيغة مبلغة وصيغ المبالغة تعني شيئين تعني مبالغة الكم ومبالغة النو يعني مهما يكون العدو قوية فالله هو النصير ومهما تكن الأعداء كثيرة فالله هو النصير يعني لو تكالبت الدنيا على أهل الإيمان فالله ناصرنا وحده سبحانه وتعالى ولو كان هذا العدو من القوة بمكان فإننا إذا استقوينا بالله عز وجل النصير نصرنا عليهم لا محالة اسم الله عز وجل النصير نحتاجه نحن في هذا الزمان الذي خذل فيه المسلمون بسبب ابتعادهم عن نصرة هذا الدين والنصير هذا الاسم ورد في القرآن في غير ما موضع واقترن في موضعين باسمه المولى قال الله جل وعلا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعمه ونعم النصير وقال جل وعلا في سورة الحج واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ليه اقترن اسم المولى باسم النصير ايه وجه الارتباط بين الاسمين قالوا لا يخفى ما في هذا الاقتران من معنى ذلك أن من معاني المولى أنه سبحانه وتعالى سيد وخالق جميع الخلق فجميع العباد كافرهم ومؤمنهم الله هو الذي يتولى أمورهم ويدبرها كما قال جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الولاية بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر أمور الناس والولاية نوعين ولاية عامة مولاهم الحق وولاية خاصة الولاية التي من تحقق بمعناها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن ربنا بيتولى بعض العباد وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين يتولهم الله ينصرهم اللي بيدبر لهم أمورهم وبيرعاهم وبيغتصهم برحمته سبحانه وتعالى وبمنه وفضله وإكرامه هؤلاء ينصرهم فنعم المولى ونعم النصير على هذا المعنى فالنصرة لهم ليست النصرة وحدها ان هو النصرة بمعنى ما يقابل للهزيمة العسكرية مش معنى النصر والهزيمة كده النصرة بمعنىها أعم من ذلك ربنا ينصرك على نفسك ربنا ينصرك على الشيطان ربنا ينصرك على الدنيا كل هذه الأعداء التي من حولك ربنا ينصرك على نفسك التي بين جنبيك اللي هي اعضى أعدائك وانت مش داري فهذا معنى نصرة الله سبحانه وتعالى عشان كده جمع ما بين ولاية الله لهم ونصرتهم سبحانه وتعالى فنعم المولى ونعم النصير واقترن اسمه النصير باسمه الهادي قال الله جل وعلا في سورة الفرقان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وَكَفَى بربك هاديا ونصيرا ورقى ابن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وربنا هنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين فاجر مجرم هكذا سلط هؤلاء على أهل الإيمان وعلى أتباع الرسل وعلى الأنبياء من قبلهم قال وَكَفَى بربك هاديا وكفى بربك هادياً ونصيراً فالله يتولى أنبياءه بهدايتهم إلى الحق ونصرتهم على أهل الباطل مهما زين للناس شأن هذا الباطل فكفى بربك هادياً ونصيراً والآية تدي إلى القلوب طمأنينة كفاية عليك ربنا إن ربنا يكفي أن يكون هو هاديك وهو ناصرك هل تريد بعد ذلك من شيء عايز حاجة بعد كده؟ إنه ربنا يبقى هو متولي هدايتك كل من الناس تزيغ بسبب الدنيا بسبب تكالب الأعداء عليهم يزيغ بأي سبب من الأسباب فالله يهديك والله ينصرك دائما وتكون الغلبة لك في النهاية معنى النصر عند أهل اللغة معناه الظفر وقال انتصر بمعنى انتقم خذوا بالك المعاني دي كلها هتبقى في معنى النصير يبقى بينتقم من من يعادي أولياء الله وفي نفس الوقت يكون له الظفر يعني النصر على العدو والنصر يأتي بمعنى إعانة المظلوم فالنصير الذي يعين المظلوم وكل دي زي ما احنا تدارسنا في الأسماء قبل كده هتبقى حظ المؤمن انت عشان تبقى لك حظ في اسمه النصير المعاني دي كلها منها ايه ان تعين المظلوم وتغيث الملهوف فتنصر هؤلاء فينصرك الله عشان النصير هنا معنى من معاني الجمال قال الله جل وعلا نعم المولى ونعم النصير كما ذكرنا والنصر تأتي بمعنى حسن المعونة الاعانة شوفوا الاية دي جميلة جدا ربنا يقول ايه من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب إلى السماء يعني إلهاء دي عيد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه من بعده ربنا بيقول من كان يظن اللي حيخيل إليه إن ربنا مش حينصر النبي صلى الله عليه وسلم على من خالفه قال يعلق حبل ويشرق نفسه فليمد كامدا وليمد غيظا فالله ناصره وإن شاء من شاء غير ذلك فقال الله جل وعلا من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء السبب اللي هو الحبل ونصرة الله للعبد مفهوم يعني نصر أنه يأيدك ويتنزل عليك بهذه المنا والفضائل إنما يعني إيه نصرة العبد لله إن تنصر الله ينصركم يعني إيه أنصر ربنا قالوا نصرة العبد لله أن يقوم بحفظ حدود الله زي ما نفسه صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يعني احفظ أوامر الله لاحفظك هنا نفس الكلام انصر الله ينصرك يعني قم لله بحقه ووفي له بعهدك عهدته على التوبة يبقى خليك وفيه وعليك بامتثال أحكامه واكتنابه ما نهى عنك وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب يبقى النصر هنا في حق العبد إنه ايه يقوم لله؟ بحقه عليه، زي ما قلنا نصر الله عز وجل وعلي ليس محصورا في المعنى الذي هو انتصار المعارك وإنما نصر العزة والتمكين في الأرض إلى غير ذلك مما ذكر. اسم الله النصير، استصحبه في كل محنة، كل ما تنزل عليك بلوى من بلاد الدنيا، كل ما تبقى دخلت في ضائقة من ضوائق وما من أحد إلا وفيه ذلك. فاستنصر بالله جل وعلا فكلما اشتدت الأزمات تعلم أن الفرج آت لأن الله هو القائل إن مع العسر يسرى ولن يغلب عسر يسرين اتنين على واحد فمن اللي هيكسب اليسرين والمنح تأتي بعد المحن والمستقبل لهذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل حديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار الأرض كلها ستسلم لله جل وعلا وده ما حصلش بعد النبي ولم يحدث إلى الآن إن الدنيا كلها تبقى على رأي الإسلام على رأي لا إله إلا الله ولكن هذا آتٍ لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ما بلغ الليل والنهار يبقى الوقت إحنا دلوقتي في أول النهار وفي عند غيرنا أول الليل كل مكان كان على بقاع الأرض دي سيبلغه الإسلام ليبلغنا هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر ما فيش بيت من البدو من البادية من أهل المدن إلا وسيدخله الإسلام ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عز يعز الله به الإسلام وذلا يزل الله به الكفر والله متم نوره ولو كره الكافر يبقى أول معنى لما تبقى في مشكلة ما تنساش اسم الله النصير سينصرك المعنى الثاني اسم الله النصير يحمل بشارة فاستبشر لأن الفجر آت وإن طال ظلام الليل الله جل وعلا قال ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء فنصر الله آت لا محالة وآت على مستوىك الشخصي انت عندك مشاكل ومش عارف تعمل ايه فيها وبتستنصر بالله عز وجل ثق ان النصر سيأتي فاستبشر وتفائل لان احد الاسباب اللي هتغير المنظومة منظومة الحياة دي ان تقدم على الامور بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء فنحن ظننا في الله أن لا يضيعنا آه الله أمركم بهذا بلى إذن لن يضيعنا المعنى الثالث الله النصير لكن النصر لا يأتي إلا بعد التمحيص. الإمام الشافعي لما سئل هذا السؤال وقيل له أيمكن العبد أم يبتلى يعني أنهي الحاجة الغالبة إن الواحد ربنا يمكن له وينصره ولا أنه يبتليه قال لا يمكن حتى يبتلى مش هيحصل لازم تبقى فيه شوية اختبارات علشان الاختبارات دي تمحصك يعني ايه يعني تشيل المعاني السيئة جواك وتظهر معدنك القصيل فتبين انت صادق ولا كاذب أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمون الله الذين صدقوا ولا يعلمون الكاذبين ربنا يقول واليبتلي الله ما في صدوركم يعني ربنا حيختبر لجواك لأنه سيبك من الظاهر إحنا كده بفضل الله عزوجل مصلين وعملين ومسوين لكن الأدب في هاي اللي مطلع عليها علّم الغيب سبحانه فهو ده الأهم ما في قلوبنا ليس ما في ظاهرنا فربنا بيقول واليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بالذات الصدور قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله قال ألا إن نصر الله قريب قريب إمتى بعد ده بعد البأساء والضراء والزلزل دي يأتي نصر الله جل وعلا فلازم نبقى هذا القانون قانون أنه لا يأتي النصر إلا بعد الطمحيس رابع هذه المعاني افهم السنن الربانية تعرف مفتاح النصر ربنا ليه سنن ربنا ليه قوانين القوانين دي بيمشي عليها الكون فكونك تبقى في عكسها أو ما تفهمهاش يبقى عمرك ما تنصر خباب ابن الأرطة خباب ده عملوا فيه إيه؟ كان خانم كان عبد عنده امرأة فكانت تأتي بالأسياخ تحطها في النار ثم تضعها على ظهره حتى يبس ماء ظهره لغاية ما تشوف ظهره تحسن بقى تحتة خشبة ما بقاش فيه أي دهن ما بقاش فيه أي شيء جلده ساح عايز اكتر من كده فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده متوسد في الحجر النبي نايم في الحج فدخل عليه فقال له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا بصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر في الوقت ده بالامتثال المطلوب منك اعمل كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه يعمل حفرة كبيرة ويتحط فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق سنتين وما يصده ذلك عن دين ايه ده تبيت اسم نصين تحط في حفرة وهه. هتخرج عن الدين هتسيب اللي انت قاعد بتقول عليه لغاية ما يشقونه الصين ولا يصده ذلك عن دينه قال ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من العظم يطلعوا العظم بيه بالأمشاط دي شوفوا بقى عامل ازاي ما بين العظم أو العصب وما يصده ذلك عن دينه والله بصف وسط بقى الكلام البلاء ده يروح مد البشار والله لا يتمن هذا الأم حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون هي سنن فافهم قانون النصر وافهم السنن الربانية المعنى لا يتم النصرة إلا بذلك بهذه الابتلاءات هو النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة الناس كلها قالت يا صحيح اللي انت بتقوله ده كويس قوي ولا ظل النبي صلى الله عليه وسلم في ضنك وعذاب وقهر واضطهاد على مدى ثلاث عشرة سنة ثلاث سنين دعوة سرية وعشرة دعوة جهريه وفعل كل ما تتصوره به وبأصحابه وجاء التمكين امتى خلاص بقى روحنا المدينة هنقعد نستريح اول ما يخش المدينة يقلهم حمى يقعدوا فيها ست شهور خلاص بقى خلصنا استقرينا يخشوا في مواجه عسكري من تاني سنة بدر بعديها بسنة احد بعديها يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يحارب بني قينقاع اليهود وبعدين يروح يحارب بني النضير وبعدين تتكلم عليه الأحزاب العام الخامس وبعدين يطلع في بني قريضة وبعدين يدخل في خيبر وبعدين إيه ده انت بقى يعبد يستقر بقى وخلاص الدين يبقى انتهينا ما احنا لنا في الوقت ده احنا بقالنا 18-19 سنة في مواجهات فين الراحة اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته اتخرج في تبوك في العام التاسع قبل وفاته بسنة فين الراحة اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ممكن بعد ذلك لأصحابه من بعده وكان ما كان وصار الإسلام في ربوع الأرض هو ده القانون المعنى الخامس في النصرة النصر يأتي والمستقبل لهذا الدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قانون فقال إن النصر مع الصبر النصر معاي؟ مع الصبر عشان كده احنا بنطلع منها دايما نقول كلمة تحفظوها الزمن جزء من العلاق انت بتستعجل وهو قال لخبابة هو لكنكم تستعجلون عايزين نخلص لا الموضوع مش ما يجيش كده لازم في وقت والوقت ده يمر علشان يحدث النصر بصوا الواقعة دي وفهموها كويس أوي في السيرة روى الطبراني في الأوسط أنه لما نزلت بمكة في سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر سيدنا عمر قال أي جمع هذا نحن عادي مستضعفين عادي أصلا في بيوتنا مستخفين فين الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر فقال فلما كان يوم بدر الحدثة دي بين نزول الآية وبين الوقع 12 سنة قل لي بالله عليك لو أنا قلت لك النهاردة ربنا سيمكن لنا في الأخصى مثلا أو ما شابه وانت بقى عدى شهر اتنين سنة سنتين يا عم انتوا بتوع كلام ما خلصنا ايه سيهزم الجمع ويلونا الضبر وفين بعدها ب12 سنة كان يوم بدر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله حتى وقع رداءه. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يرفع إيديه لغاية وقع الرداء وسيدنا أبو بكر يقول له كفاك منشدتك ربك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من خبائه وهو يضحك ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فسيدنا عمر ربط يا هي دي بتاعت سيهزم الجمع ويولون الدبر ده احنا بقلنا 12 سنة في القصة دي قال فعرفت تأويلها عرفت ساعتها تفسير بعد 12 سنة وروى الحاكم ولم يتعقبه الذهبي عن أبي ابن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح شايف لما رحوا المدينة بقوا عملين نيمين السلاح في حضنهم ولا يسبحون إلا فيه فقالوا أترون أن نعيش حيث نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله الصحابة قالت وإحنا هنشوف لنا يوم حلو إحنا حيجي علينا وقت أن نبقى عادين أمينين نحطين السلاح في حضننا العرب كلها متكلبة علينا فأنزل الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ففي ظل الظروف الحالكة أنزل وعده بأن يمكن لأهل الإيمان في الأرض يبقى النصر آت لكن الزمن جزء من العلاج أمر السادس النصر يحتاج لرجال وهؤلاء الرجال يربيهم الرب احنا قلنا ربنا سمى نفسه رب ليه؟ لأنه بيربينا فهؤلاء الرجال لا بد أن يربيهم الله ويمتحن إيمانهم قال الله ولو يشاء الله لانتصر لو ربنا رايد إن في لحظة كل أعداء المسلمين يبقوا تحت الأرض مش محتاجة لحظة ومش محتاجة أصلاً كن في ثواني معدودة زي ما بتشوف الأعصير والبراكين والزلازل في ثانية كل دا يتمحي إيه المشكلة يعني يعجز عن ذلك حشان قادر على كل شيء قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض لكن هو بيبتلينا بدول علشان ده حيكون مساعد لك ان انت تبقى مستمسك بهذا انت لو قاعد حاطط رجل على رجل نايم ما عندكش مشكلة انما طول الوقت يستفزك ده انه النهاردة بتختص بالاراضي والنهاردة بيحدث في المسلمين كذا وكذا وانت قاعد ما بتعملش حاجة وانت حتى مش عارف تدعي وانت حتى مش عايز تبطل المعاصي اللي انت بتعملها فيبقى مستفزك فده يكون سبب من الاسباب لانه ترجع ليه سبحانه وتعالى فقال ايه ولكن ليبلو بعضكم ببعض القانون اللي لازم نحطه قدام عينينا ربنا قال ايه وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ايش معنى عشان يقولك مفتاح النصر في حاجتين رقم واحد عزيز وإحنا قلنا يبقى احنا ايه؟ يبقى لك ليه يما الأمة دي كلها هتبقى أذل ما تكون لله ينصرها وحكيم ويما الأمة دي يبقى تستطيع أن تقود الدنيا بالحكمة وبالعلم تنصر هذا مفاتيح النصر وما النصر إلا من عند الله السلوب ده بيقولوا عليه السلوب حصر وقصر يعني ما فيش نصر أبداً حييجي عن طريق الإمكانيات المادية والامكانيات العسكرية والامكانيات الكذا كل دي وسائل وأعدوا لهم ما لكن النصر الحقيقي من قبل من؟ من قبل الله جل وعلا عايزين تشوفوا المعنى ده مجسد شوفوا معركتين خضهم النبي صلى الله عليه وسلم حنين والخندق حنين أولها المسلمين أول ما بصوا على أعدادهم قالوا لن نغلب اليوم من قل طول المعارك اللي خضها النبي صلى الله عليه وسلم واحد قدام تلاتة بدرة 313 قدام ألف تخش في المعارك اللي بعدها دايما كده واحد قدامه اثنين واحد قدامه تلاتة واحد قدامه عشرة المرة دي بقى عددنا متوازن كده نقدر المرة دي لن نغلب من قلة قال لهم هو أنتوا كنتوا فاهمين أن القصة قصة كثرة وعتاد وكذا فقال الله جل وعلا لهم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء فأول المعركة هزم المسلمون هزيمة نكراء لولاً النبي صلى الله عليه وسلم جمع شتات بعض الصادقين والمخلصين في هذا الوقت وجمع شتات الجيش وأعادوا الموضوع مرة أخرى الزبط غلط في الأول دخلنا وإحنا فرحانين بنفسينا فهزم فلما رجعوا مرة أخرى إلى قانون النصر الحقيقي واستمد العون من قبل الله جل وعلا نصره قال فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكفرين بصوا دي حنين تعال بقى بص الأحزاب الأحزاب دي عجيبة من أعاجب أهل المدينة قريبا اكتشفوا مكان الخندق. جابوا أحد أكبر المهندسين المتخصصين في هذا الأمر في حفر الأنفاق وغيرها قال لهم يستحيل أن هذا تعمل في 14 يوم يستحيل أنت لو شفتها على الخريطة الموضوع الخندق هذا حفر إزاي ما تصدقش داي تعمل في 14 يوم إزاي شالوا أطنان من الرمال 14 يوم وإيه بقى اللي حصل؟ دلوقتي عشر تلاف مقاتل من المشركين دخلين يحتلوا المدينة احتلال تام ويستقصلوا شأفة المسلمين والنبي وحتقلص عشر تلاف والعرب كلهم بقى يعني مش قريش بقى زي كل مرة لا المرة دي قبائل العرب كلها مجتمعة وعندك مجموعة من اليهود في الجنوب الشر اللي هم بتعباني وقريضة فتحوا الباب كمان فالموضوع منته والجو عمل ازاي برد قارس طب والإمكانيات النبي صلى الله عليه وسلم حاطط على بطنه حجرين وباء الصحابة كل واحد حاطط على بطنه حجر وفي وسط ده كله تعرض صخرة شديدة مش عارفين يعملوها ايه يروح النبي صلى الله عليه وسلم ضارب يقول الله أكبر فتحت فارس فارس ايه ده احنا مش لأي ناكل فارس تتفتح الله أكبر فتحت اليمن يمن يمن ايه عشان تعرفوا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أبو بكر قاعد عمر قاعد عثمان قاعد علي قاعد قال من يأتينا بخبر القوم ولا حد قام يعني هم دول ما كانش عندهم شجاعة وما كانش دول هما الفتيان وهم مضرب المثل في المعاني دي كلها بس وقع الحادث ما حدش قادر خلاص أنهكوا أنهكوا تماما فيقول لهم من يأتيني بخبر القوم ما فيش يروح قال يا حزيفة قوم قوم انت في وسطهم هاتلي خبر القوم فلما تشوف الواقع عامل ازاي فدول هينصاروا ازاي دول ده احنا عادين عاملين خندق وسلمان الفارس جاي يقول اعملوا لنا الموضوع ده ومشيين بخطة جديدة والله أعلم اين اللي هيحصل وفي وسط ده كله يروح ربنا سبحانه وتعالى بقى يأتي بنصرته بشيء اخر جاءت ريح عاصف جت ناحية المشرجين وما جاءتش الناحية التانية استقصلتهم تماما وبعدين حصلت كم كده كده اتعاملت خلت المشركين يبتدوا يغيروا رأيهم الموضوع انتهى في الآخر خالص ربنا أيد بهذه الوسائل عباده المؤمنين والمستضعفين اللي هم كده كده كانوا هيروحوا فيها هو ده بص الفرق ما بين حنين وما بين الخندق فهذا مبدأ رئيس حطوا بقى القواعد دي في اسم الله النصير أن النصر من عند الله ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم اتنين النصر يهبه الله لمن يشاء متى شاء كيف شاء والله يؤيد بنصره من يشاء ثلاثة هو حق أوجبه الله على نفسه قال الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين أربعة من نصره الله لا تستطيع قوة تغلبه إي نصركم الله فلا غالب لكم حد شيء درعيك وإي يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدي عشان كده لما تلاقي نفسك وقعت وحد صلت عليك اي امكان حد من الناس اذاك واصلت عليك في شغلك في حالك في اي مكان افتكر المعنى ومن يهن الله فما له من مكرم اللي ربنا يهينه محدش هيكرمه واللي ربنا هيخذله محدش هينصره فاهمين المعنى دي العلماء قالوا النصر ثلاث أنواع نصر بيسموه نصر استحقاقي ونصر بيسموه نصر تفضلي ونصر بيسموه نصر مبدئي نصر استحقاقي يعني هؤلاء يستحقون النصر مين اللي أعدوا عدة وآمنوا بالله جعل الشرط كذا تحقيق الإيمان وإعداد العدة خدوا بالوسائل وتوكلوا على الله هؤلاء ينصرهم نصر يسميه نصر استحقاقي يستحقونه في نصر تاني هو ما يستحقوه بس تفضل الله عز وجل عليه قالوا مثاله نصر الله للروم على الفرس لما حصل الحرب ما بين الروم والفرس المسلمين عايزين اهل الكتاب يغلبوا الوثنيين اللي بتوع فارس دول بيعبدوا النار ودول على الاقل بيعبدوا الله لكن على عقيدتهم فالمسلمين عايزين الروم هما اللي يغلبوا الفرس واللاحقه الثانيه المشركين عايزين الفرس هم اللي يغلبوا الروم ولا دول يستحقوا ولا دول يستحقوا لكن تفضل الله عز وجل ليفرح المؤمنين بنصرة الروم على فارس على أن فارس في الأول هي اللي غلقت لكن ربنا قال في بضع سنين بضع دي من ثلاثة لتسعة على العام التاسع كان نصر وهم المسلمين قاعدين من السنين وقاعدين يقولوا ربنا حينصر. ربنا حينصر. ربنا حينصر ربنا حينصر وكل شوية الموضوع عكس كده خالص لغاية ما جاء على الوقت قال في بضع وآخر البضع تسعة فعلى العام التسع كان نصر الله الروم على الفرس النصر الثالث اسمه يبقى نصر مبدائي ربنا لما بيحكي مثلا قصة أهل الأخدود يقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود دلوقتي المؤمنين اتقتلوا يبقى مين اللي كسب الكفار المشركين هم اللي انتصروا قتلوا أصحاب الأخدود قالوا ده هذا نصر مبدئي يعني نصر مبدئي يعني لا يكون أبداً هذه نهاية الجولة إنما بتبقى في البداية ينصر هؤلاء ثم تكون الغلبة عليهم بعد ذلك هذه سنة الله في الكون قطل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود هم على يقعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود طرفين في قصة أصحاب الأخدود لما جاءت المرأة وخافت المرأة المؤمنة لما حطوا الأخدود وبقوا يرموا فيها الناس فكشف الابن الرضيع راح ناطق بقت آية فازداد الناس يقينا إبقى ده اسمه نصرة ولا لأ شوفوا ما شطت بنت فرعون لما قعدة بتسرح ليه بنت فرعون ومش ياخد بالها فرحة قالت بسم الله قلت لها أبي أبوي الله لا لها لا مش أبوك أبوك مين ربي وربك الله الله سبحانه وتعالى خالق السماوات رضوها قلت لها أنت حد غير أبويا الليل تكسودا فجاءوا بخمسة من أولادها واحد واحد ورحوا جايبين زيت مغلي وفي إيناء من نحاس واحد واحد قدام عينيها مش بقى قدام أمي يعني لو ترمي الأم إنما عيالي واحد واحد فأمسك الأول وقال فرعون بقى وجاي يحطه ألك رب غيري قالت الله ربي ورب فألقى الأول في في الزيت المغلي فظهرت عظامه طافية على سطح الزيت وأمسك ولدها الثاني فقال لك رب غيره يا بنت الناس كيف بقى خلاص طلعي بالأربعة دول قالت الله ربي وربك فألقى الثاني وصنع ذلك بالثالث وصنع ذلك بالرابع فكان الخامس رضيع ده بقى يئهر فلما قال لها ألك رب غير سكن قطع الرضيع ما قدرتش سكتت فلما ترددت أنطق الله ولدها الرضيع فقال ثبت يا أمي فأنت على الحق وألقاه في الزيت ثم ألقاها في الزيت فكانت نصرة نصرة إيه دي أيوة وقفت على مبدأها هي القصة هي بتتحسب باللي أنت حسبه كده ما هو الشهيد اتقتل أنت شايفه كده قدام عينيك إنه كده ليه لا حوله ولا قطع بالله ازهق للأرواح وهوه وإحنا بنحسبها كده ولا بنحسبها بمعادلة الآخرة نحسبها معادلة الآخرة فعشان كده هذه هي حقيقة النصر سريعا بقى في نقاط القرآن لما اتكلم على النصر دي حط معاني قال النصر تتحقق إزاي واحد الإيمان لا لننصر رسلنا والذين آمن ننصر مين المؤمنين المؤمنين اللي حققوا معنا الإيمان الراسخ أدي واحد الإيمان اتنين عمل الصالحات النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنا زينب جحش قالت له أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يبقى مش هينصر طالما في خبث الخبث ده يزول بإيه بالعمل الصالح من على رأسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شوفوا الحديث ده حديث روال إمام أحمد وإسناده حسن قال يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصر عشان الأمة ما بتقومش بواجبها كلنا دعاء أنت تقدر تقوم بالمعروف تنهى عن المنكر في ولاياتك على أهلك على أهل بيتك على مراتك على عيالك على أخواتك الصغيرين لكولاية تستطيع أن أنت تمارس هذا فتكونك تنفك عنه وتقول لي ما ليش دعوة؟ قال تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم يبقى لابد من تحقيق العمل الصالح علشان ربنا سبحانه وتعالى ينصر لهم معنى الثالث الإخلاص ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون قالوا لما نسب النسبة دي لعبادنا المرسلين جندنا قال هذا من تحقيقهم للإخلاص له جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث في سنن النساء بسنت جيد فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر أنا خيرك عايز بيتأل علي أن أنا شجاع وان أنا ما تراجعتش ومش جبان وفي نفس الوقت عايز إن كلمة ربنا تبقى العليا فيها حاجة دي يبتغي الاثنين اللي هي بقى العلماء طلعوا منها قواعد في موضوع الرياء والإخلاص أنت عندك الاثنين أنا رايح أحج بجد عشان أبنى يغفر لزنوبي وفي نفس الوقت خلاص بقى أنا جبرت في السنة بقى ربقيت الحج فلان يعني فيها حاجة دي عشان هيبة بقى وشيبة بقى وكده فيها مشكلة دي يبتغل الجهاد والذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له فالرجل مش جايب معه هو بيعمل حاجة كويسة فأعادها ثلاثا على النبي وكل مرة يقول له النبي لا شيء له ثم قال له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا هجرة بعد الفتح خلاص ما فيش بعد الفتح مكة هجرة تانية ولكن جهاد ونية إيه جهاد ونية؟ قالوا جهاد وإخلاص وإيه الجهاد؟ الجهاد الذي هو باق إلى قيام الساعة حتى تفتح هذه الأرض بلا إله إلا الله المعنى الرابع اللي بتتحقق به النصرة التقوى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعقبة لمن؟ للمتقين فجعل شرط النصرة إيه؟ التقوى من أسباب النصرة الصبر والمصابرة قصة طالوت جلوت أخرها إيه؟ قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله انتصروا به والله مع مع الصابرين اللي هو الحديث اللي إحنا أشرنا إليه إن النصر مع مع الصبر من ذلك الثبات والأية دي أيت النصرة في القرآن فيها تلات أربع معاني من معاني وأسباب وعوامل النصر قال إيه يا أيها الذين آمنوا أدي إيمان إذا لقيتم فئة فثبتوا يبقى دي ثبات واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يبقى أول حاجة ثبات اثبت على موقفك اثبت على عقيدتك. اثبت على رسالتك اثبت على أهدافك ثبات والمعنى الثاني واذكروا الله كثيرا يبقى كثرة الذكر سبب لثبات القلب ونصرة الله للعبد قتد بيقول افترض الله عند أشغل ما يكون العبد احنا بنجاهد ده وقت ذكر بقول لك العدو قدامي وأنا دلوقتي بقى مش في ناغي حاجة وأنا فين وحضرب ازاي وحعمل ايه فمش وقت بقى ذكر دلوقتي وقت الذكر فقال افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون العبد عند الضراب بالسيوف ليدل على أن وظيفة الذكر وظيفة لا ينفك عنها العبد قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ذكر ابن كثير عن كعب الأحبار قال ما من شيء أحب إلى الله من قراءة القرآن والذكر وكان يستدل بهذه الآية قال ألا ترون أن الله أمر بالذكر عند القتال وذكر القرطبي عن محمد بن كعب القرظي قال لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا قال ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة واذكر ربك كثير قال له ما تتكلمش بس ما تتكلمش معهم الكلام العادي لكن اشتغل في الزكر ولو رخص للرجل لرخص لمن يكون في الحرب الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الطاع لله ورسوله موجب لذلك بصنا أن أقول لكم أية مصرة إليه كملوا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله يبقى إحنا خدنا إيه خدنا الثبات وخدنا الذكر وبعد كده طاعة الله ورسوله ولا تنازعوا يبقى وحدة الصف فتفشلوا يبقى احنا طول ما احنا متفرقين عمرنا ما هننصر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم حكم واصبروا الصبر اللي احنا اشرناه إليه إن الله مع مع الصابرين إذن وحدة الصف وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله كل ده من أسباب النصرة من الأسباب الدعاء والسائلين النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث بالله حال المعارك وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أنه كان إذا غزى قال اللهم أنت عضدي وناصري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل أن عضدي يبقى أنت يا رب مؤيدي وناصري وقوتي منك وحدك لا شريك لك أنت عضدي وأنت نصيري بك أحول وبك أصول بتحرك بيك وأصول وأجول في المعارك وأقاتل بك وحدك يا رب فكان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم ومن أسبابها التوكل على الله جل وعلا قال الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون عشان كده ربنا لما اتكلم عن الناس لما تبقى في حالة الاستضعاف الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعمه ونعم الوكيل فتوكلوا على الله جل وعلا فالتوكل عليه معناه أن أنت تعمل إيه؟ أن تخب بالأسباب وتستعين بالله سبحانه وتعالى عشان كده من عوامل النصرة اعداد العد وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل والقانون الاهم اشار الله عز وجل اليه اللي احنا قلناه وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ربنا اشر لمعنى نصرته دي بمعنى ان يكون العباد اكثر ظلا له في بدر ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل تريد ان يكون الله نصيرك تريد أن تنال حظ العبد من اسم الله النصير يبقى عليك أن تكون أكثر ذلا له سبحانه وتعالى ودعنا في النهاية نردد هذه الآيات في النصرة التي تؤصل لهذا المعنى شوفوا الأنبياء اتكلموا على معنى النصرة الزاي عشان نرددها من بعدهم قال صالح فمن ينصرني من الله إن عصيته أنا لو عصيت ربنا هو مين حينصر هو أنا دلوقتي لو تنزلت عن مبادئي وتنزلت عن الدين طب هو مين اللي حينصرني غيره فما ينصرني من الله إن عصيته قال عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار الخطايا بترفع النصرة وتنزل الهزيمة والنصرة تكون في عكس ذلك قال الرجل المؤمن من قوم فرعون مذكرا قومه بذلك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ولما خصف الله بقارون المتكبر الكفور قال فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صاحب الجنتين لما فرح بفلوسه العزبة بتاعته وفرح وقال خلاص مش ممكن دي تبيد أبدا فلما وجدها بعد كده صارت جرداء ولا طلعت محصول ولا عملت قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فعقب الله على ذلك فقال ولم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا إذا إحنا محتاجين اسم الله النصير عشان ينصرنا على نفسينا عشان ينصرنا على الشيطان عشان ينصرنا على الدنيا المزخرفة اللي حوالينا عشان ينصرنا فيجعلنا على مبادئنا وعلى ما ينبغي أن نكون عليه عشان نثبت على الطريق احنا محتاجين نستنصر بالله في كل وقت ونحقق شروط المعادلة اللي قلناها اللي من كانت فيه نصره الله جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه وأن يغفر لنا خطيئاتنا اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا ربنا جعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل يا رب توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسل الصخائم صدورنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا